واختار موسى قومه 70 رجلا لمقاتلنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وايا ياتهلكنا اهلكنا بما فعل السفهاء من